باسم الأب والابن والروح الخدس الإله الواحد أمين من له أذن للسام فان. أهل المركز القبطي لوسائل الإضاح بالمقار البابوي بالأندرويز العباسية يقدم لكم عذا ألقاها قداشة البابا شندا الثالث يوم الأربعاء عشر فبراير سنة 2010 وموضاها عن ما يقوله الروح للكاناين بسم الآب والأذ والروح القدس الإله لوحد أمين فريق الترانيم اللي هذه الليلة هو فريق ترانيم أسرة الأمبرويس لتعليم الموسيقى بقيادة باكوم شاكر باسيليوز نحييهم جميعا يحتفل مجلس كنائس الشرق الأوسط بختام أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين اليوم ويحضروا معنا يعني من ضمن الأسبوع وحاضر, وحاضر معنا الدكتور القس بشير أنور رأى الكنيسة الإنجلية بجيزة الأب جبرائيل أني مساعد متران الكنيسة الأسبوفية القرش من ندريتني يقوله فانوس كاهن كنيسة القديس نيكولاوس للروم الارتودوكس بطنطا رهبان دير الفرنسيسكان بكيزة راهبات الفرنسيسكان ومرسلات مريم بالزمالك نحييهم جميعا واحد بيقول ما معنى اولع الزمون يا بنت بابل الشقية توبى لمن يجازيكي حسب جذائك الذي جازيتنا توبى لمن يمسك أطفالك ويدربهم عند الصخرة رمزيا مقصود ببابل النفس البشرية التي وقعت في السابي كما يذكر التاريخ في السابي بابل وأشور فبيقول يا انت بابل الشقية يا اياتها الخطية التي ارسلتنا الى منطقة بابل توب لمن يمسك اطفالك ويدفنهم عند الصخرة يعني توب لمن يمسك اسباب الخطية الاولى او اطفال الخطية الاولى ويدفنهم عند الصخرة وصخرة كانت المسيح يعني هي أية الخطيئة التي سببت لنا السب، طوب لمن يمسك مبادئ الخطيئة الاولى ويجعل السيد المسيح ينقيه منها. واحد بيقول لماذا يترك الله الشر ينتصر على الخير ويتركه؟ هي نوع من الاختبار لي. لكن من أحسن الكلمات الجميلة التي قيلت في هذا الموضوع تفسير القديس أغسطينوس قال النار بتشتعل من تحت والدخان يطلع لفوق والدخان يرتفع إلى أجواء عليا وينتشر وفيما يرتفع وينتشر ينتهي فالشرر يخد له مجال في الأول يرتفع فيه لكن لا بد أن ينكسر أخيرا واحد بيقول ليه بنا أكل نابت في سيام يونان دا مش تخص طبعا ولا أحد ولا ليه دخل لكن كل ما في الحكاية إن أكل النابت حاجة خفيفة ما تاخدش مجهود ولا وقت في إعداد الأكل يعني في انواع من الطبيخ يأخدوا مكهود كبير ووقت طويل على بال ما يعملوه لكن النابل ده تحط شوية فول يتنبتوا تحطهم في الحلة بشوية مية يطلعوا اكل يعني ما فيش اي تعب لكي لا نستغرق وقتا طويلا في اعداد الاكل اثناء الصيام لكن مش حاجة دينية يعني ده حاجة اجتماعية راحت بيقول أنا خاطب بنت وبصراحة عمري ما عملت معها حاجة واشاة لكن هي مقفلة أمامي هو عايز يمشي معها عاطفيا والبنت لسه يعني ما فأول الموضوع فمرجوب متسبش نفسك في الأمور العاطفية وتحرق البنت وصدقها واحد بيقول ليه في دواج النهاردة سنتين ولم اونجب صل من اجل سنتين دي بسيطة هبني يا ما ناس بعد سنوات طويل ربنا يكون معاك ويشوف لك فكاية النسل واحد بيقول هل الذين يموتون في عمر صغير يكون الله بالراضي عنهم ابدا يا حبيبي يا ما في اطفال استشدوا وماتوا في عمره صغير وبعوك ياسين يحنى المعمدان اللي قال عليه السيد المسيح احظا من ولدته النساء ماتوا عمره تقريبا واحد وثلاثين سنة ونص ولا اثنين وثلاثين بالكثير يعني ما يهمش واحدة بتقول انا سيدنا زعلانا مع والدتي خارص لسبب مرات اخوي ومش بكلمه ومخنوقة ومش عارف اعمل ايه لا يا بنت تزعلي مع والدتك لأ تاخدي على خطرك معلش لكن تزعلي ومتكلمهاش دي مش كويس بعد بتقول انا سيدنا مشكلتي زوجي اخذ مطلع زواب من الكاتدرائية بدون علم وبدون سالخ معرفة وأنا مش عارف أهمل إيه وعايز الحل منكم ولا الحل منكم شوف يا بنتي الكاتدرائية ما بتديش بطلان زواج بطلان الزواج لابد أن يتم في المحكمة لكن الكاتدرية ممكن تعمل حاجات مقدمات للموضوع ده ثم يرسل الأمر للمحكمة وفي المحكمة لابد أن يخطرواقي وجايز بطلان الزواج يحتاج أيضا لكشف من الطبيب الشرعي عشان معرفة أسباب البطلان فمتخفيش ومع ذلك أنا هدي الورق بتاعك ده لقى ابونا الوكيل يشوف لي اسمك موجود ومكتبتش اسم زوجك لكني تعرف برصا واحد بيقول نجد ان موسى النبي عين يشوع في حياته لكي يخلف وعال الكاهن عين سموئيل في حياته فلماذا لا يعين الباب الشنوه ده الباب القادم وهو معروف عنه الحكم والطرق يشوع عينه ربنا يعني مش موسى يعني قال لموسى يشوع يجي بعد منه وصموئيل عينه ربنا مش اهل الكامل ولما واحد يعين اللي بعد منه <تصفيق> افتكر عبر رطيفة قالها الخليفة عمر بن الخطاب وكان معروفا عنه العدل قالوا له عين اللي بعد منك قال لهم لا اريد ان احمل مسؤوليتها حيا وميتا لانه حمل المسئولية وهو عايش لما يعين واحد افرد الواحد الله لاخبر دايما يقول انت هتوض معانا لغاية لما تسلم الكنيسة للمسيح <تصفيق> ايه بس واحد بيقول انا شاب من الصعيد ونفسي اتراه وعندما اتردد على الاديرة العامرة يقول, يقول لي الأباء الأسقفة لسه بدر عمره 23 سنة لما تجرب دير من قديرة وكبحر يعني قديرة الصعيد وعمره 23 سنة ممكن تترهبن في عمره 23 إذا كنت تصلح للرهبان واحد بيقول مكتوب في الإنجيل الناس في اليوم الاخير يقولوا لربنا لسنا باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا الشياطين؟ فيجيب الرب اذهبوا عني يا ملاعين انا لا اعرفكم ومعنى هذا ان هؤلاء لا يرضى الرب عنه فكيف اذا يسمح لهم عندما اخرجوا شياطين وتنبأوا او السؤال بصير بصير اخرى كيف يضع علي غضب الله ان يقوم بمعاجزة كاخراج الشياطين لا تنسى ان يهوذا كان ضمن التلاميذ المسيح وكان بيصنع معاجزاته بيخرج الشياطين المهم نشوف ايه نهاية الناس ففي ناس ممكن يعملوا معاجزات وتأخذهم الكبرياء ويفشلوا بالسبب كبرياء او جاي انسان ربنا اداله موهبة لكن ما ذلك قلبه غير نقي فربنا بيدي مبدأ تكافؤ الفرص لكثيرين ولكن ليس معنى ان اللي بيعملوا معجزات كلهم ماشيين مع ربنا بعد بقول اتيت من قصيود لتلقي العلاج حقا بالشبكية وحضرت الاجتماع لانه على البركة ربنا يكون معك ويديك الشفاء بعد بقول عايز اقول لك كلمة بجد يسوع المسيح اتولد في عز البلد وبرده سعد صلبه كان الدنيا برد برده بدليل ان بطرس الرسول كان بيدفة بيدفة من بلد ربنه ناس ناس بيقولوا يا سيدنا مش من الكاميرات اللي على ايدك اللي مين فين دول. يا كاميرات يا سيد احنا اولادك من اسوء ونتمنى ان احنا نسلم على قدسك واحنا بلدياتك و... ولينا الحق ان احنا نسلم عليك بس مش يقدر اقول في الاجتماع الكبير ده الاسي واحنا خارجين يبقوا يدخلوك بعد يقول انا بشة بسجاير ومش عارف اقامل ايه طبعا تبطيل السجاير هي ضبط نفس من غير ضبط نفس مش هتقدر لازم تشعر ان السجاير بتضرك وبتقضي عليك وبتضيع صحتك وبتضيع مالك وبتضيع عربتك ان ما قدرتش تبصلي على طول على عالاقل يبتدي تدريجي ترد نفسك شوية بشوية بتبطل ولكن الافضل انك مرة واحدة تقولها بطلها واللي يجرى لك يجرى ومهما تعبت تقول انا مش ارجع لها مهما كان انا مرة واحد قالت تاني قال له طبطيل السجاير ده سهل جدا انا بطلتها عشر مرات قبل كده <تصفيق> <تصفيق> واحد بيقول احنا الصمايع حرفيين في الارياف صادف بنشتغل في بيوتنا استنين وبنكون صايمين لكن الناس بيعملوا لنا اكل في فلو اكلنا نكون كسرنا الصوم ولو ماكلناش بقولنا احنا صايمين نكون كسرنا الوصية ما الصمت اللي تظهر للناس انك صائم لا اقول ان احنا صايمين وما تكسرش الصوم السيد المسيح يقصد ما تفتخرش بانك صائم لكن هنا مش مجال افتخار قل له معلش مش هنقتل هنأكل لان احنا صايمين وخصوصا يوم البعض امع بتقول كل المسيحيين صايمين مش احنا بس واحد بيقول لماذا لم تذكر سيرة السيدة العذراء مريم وخدمته ومعجزاتها في العهد الجديد عند كتابة الاناجيل كانوا بيحاولوا بقدر الامكان يخفوا حكاية العذراء لان اليهود كانوا عايزين يقتلوه وذلك مثلا في متة يقول جاءت مريم المجدلية ومريم الاخر غالبا هي مريم العزراء لكن ما قالوش لان اليهود كانوا يحبوا انهم اقتلوه اخر سؤال لنا عرضا واحدة بتقول اما تهيالا تجي جاني السؤال ده قبل كده وريد ان اسأل قدستكم اذا وجدت انسان مناسب ارتبط به وانا مرتاح له وهو انسان كويس ولكنه اصغر مني بعامين هل اخذ هذا القرار نمرة واحد هل انت الوحيدة اللي هتخذ القرار ولا كمان هلته وهلتك وهو نفسه ساعة هو يوافق وأمه ما توافقش وتقصى المشاكل لكن لو الكل وافق أنت موافق وهو موافق وهيلتك وهيلته موافقين مش يجري حاجة أنك أنت أكبر منه بعمين كده ديه كده و... وتعمليه ابنك يعني عامين ده مش كتير يعني اكتفي بالاسئلة بسم الاب والاب والروح القدس الاله الوحد امين عايز اكلمكم النهاردة عن الضمير الضمير ربنا اوجد في الانسان وجود البدن الضمير الضمير اللي يميز بين, بين الخير والشر والضمير موجود قبل الشريعة مكتوبة أول شريعة مكتوبة كانت أيام موسى النبي لكن الضمير كان قبل كده بدليل أن طائعًا لما قتل هابيل ربنا أخ وبدليل أن يوسف الصديق لما هرد عليه الزمن من امرأة سيدي كيف اخطئ وافعل هذا الشر العظيم امام الله منين عارت ان ده شر عظيم من الضمير وبدليل ان يعقوب قبل اداء لما امه قالت له تروخ لأبوك إصحاء وكان ما بيشوفش سعدتها وتقول له أنا ابنت عيسو قال لها إزاي بدل ما أخذ بركة أخذ لعنة أعرف أن غش أبي لحاجة ضد الضمير فالضمير كان موجود قبل الإنسان ولكن لأن الضمير يمكن أن يخطئ كما سأقول لكم فيما بعد ربنا اوجد الشريعة كشيء ثابت والضمير ايها الابناء والاخوة على ثلاث انواع في ضمير واسع يبلع الجمل يبرر كل شيء ومال وملام دي حاجة بسيطة وفيه ضمير داية ضمير مؤسس يظن الشر حيث لا يوجد شر ويرى الخطأ حيث لا يوجد خطأ او يكبر من قيمة الاخطاء فوق حجمها باسم ضمير داية واحيانا يسمونه ضمير مؤسس بدمير صالح مصبوب لا يزود علينا ولذلك بوليس الرسول احيانا كان يقول انا بدمير صالح امام الله بعمل كسب دول انواع الضمير والضمير اعلى من القانون الضمير اعلى من القانون او اوسع مجالا من القانون اي قانون ليه؟ الدمير ممكن ان يحكم على الفكر القانون مش ممكن يحكم على الفكر الدمير ممكن يحكم على النية نية الانسان من جهة ينوي ان يفعل عمله انه لسه ما عملوش القانون ما يحكمش على ذلك الدمير يحكم ايضا على الشهوة او الرغبة رغبة القلب او شهوته القانون مش ممكن يحكم على الشهوة او ذا القانون ما يحكمش غير على العمل الذي تم. لكن العمل اللي ما تمش ما يحكمش عليه القانون الضمير يحكم ايضا على خطأ الحراس اذا الانسان نظر نظر شرير التمير يحكم عليه او سمع اشياء لا يليق به ان يسمعها او اغنيات رضيئة او يسمع شرور كل دي ضميره يعطى عليه الدمير ايضا ياخد منطقة اوسع من كده يعني القانون يحكم على الاخطاء التي تتن لكن ضمير لاتجاه اكثر من كده يحاكم على عدم فعل الخير مش ممكن القانون يحاكم واحد على انه ما فعلش الخير لكن ضميره حاسب ما اعطاش واحد محتاج الحزب القانون ما يحذوش ايضا القانون يحتاج الى ادله يثبت بها الحكم ويا ما في ناس بيقرؤوا لعدم ثبوت الادله او عدم كفاية الادله لكن الضمير عارف كل حاجة وعرف الخفيات فالطمير مجاله اوسع بكثير من القانون من اجل هذا احنا بنحاول باستمرار ان احنا ننوي ننمي ضمائل الناس ويجعلها اكثر خساسية عشان يعملوا الخير ايضا لما نتكلم ما بين الضمير والقانون هناك امور لا ينص عليها القانون ولكن يحاكم عليها الضمير مثال كده امور الابادة مفيش قانون هيحزبك انك ليه مصلتش او ليه مصمتش لكن ضميرة حسب غالبية الفضائل الضمير يحاسب عليها لكن مش ضروري القانون يحاسب عليها القانون بيحاسب على الرزائل لكن لا يدخل في الفضائل معده امور عادية مثلا شرب السجاي مفيش قانون يحاسب على شرب السجاي لكن ضميرك يحاسبك شرب الخمر مفيش قانون يحاسب على كده لكن ضميرك يحاسبك خطأ اللسان القانون ما بيحسبش عليه عليه ميقدرش ترقل القانون إلا لو كان فيه سب و لعنة دي حاجة تاني الأعصاب إنسان يتنرفز يردد بالقانون ويحاسب شعل دي لكن الدمير يحاسب عليه الافتخار الباطل فيش قانون يحاسب على الافتخار محبة المبيه فيش قانون حسب عليه لكن الضمير يحسب اذا خرجنا بنقطة ان الضمير اوسع مجالا من القانون لذلك الناس يفتجون دائما في راحة ضمائرهم يقولك انا عايز اريح ضميري لأن أيضاً الضمير ممكن يوبخ ويبكت على خطر معين وربما أخطاء فادحة لا يستطيع الإنسان أن يحتمله من أجل توبيخ ضميره ليه لتركة بعض القتلة كانوا تعبنين جدا من منظر القتيل وضميرهم امتعبهم لغاية ما يستريح شغلهم يروح يعترف يعترف ان القضاء مش امام الاسيس ولكن ممكن ان الناس يخالفون مائرهم ويتعرضون لتوبيخ وكما قيل ان الضمير قاضي عادل ولكنه يعجز كثيرا عن تنفيذ احكامه يحكم لك مقدرش نفس لكن كلمة عادل دي مقدرش خلها ادبان ومقدرها ليه بقى لأن ممكن إن الضمير يختل ممكن إن الضمير يختل الزاي الناس اللي عندهم ناحية الأخذ بالصع ولا يستريح ضميره إلا لو أخذ بالطع يقول لك أبوه قتلوه أنا ماخدش بطاره ده يقتل طعبان جدا بغاية لما ياخد بطار لما ياخد بطار ويقتل يبقى ضميره بيريحه هو بيقتل لأن الضمير بيقتل ممكن الضمير يقتل الواحد مثلا أخته وقعت في خطية واحد زنى قول أنا أكتل أخت أكتلها عشان أغسل عار الأسر ولما قتلها بضميره مستريح لهم أقتلها شيء بضميره بيطلق الضمير بيخطئ هنا ثم لما يقتل أخت في حالة خطية مدهاش فرصة للتوبة يعني يضيحها سمو قلب وضميرهم ريحها وهكذا ايضا في كثير من الامور اللي تخش فيها النحية القبلية زي واحد مثلا يدافع عن قريب له مهما كانت خطيته يبقى بيخالف ضبيره يدافع من جمايته او فريقه او الهيئة اللي هو منتمئ اليها مهما كانت حتى لو خالق ضميد فبينظرش اللي للضميد بينظر الدفاع لإمام الكتاب يقول مبرئ المجنب ومزنب البريء كلا هما مكرها للرص ببساطه ما يخالف الضمير أو يخطئ فيه الضمير عق يرب أولاده بطريقة العنف ويضرب ويهين ويعمل كل الكلام ده خطا لكن ضميره بيقول له لازم تعمل كده عشان تبقى مربي فاضل وكثير من الناس كلهم هدف طيب ووسيلة خاطئة وضميرهم يشجرهم من أجل الهدف الطيب مهما كانت الوسيلة خاطئة طريقة مكيافيلية دي في أمور الزواك يا مزود بخلف ضمير يفتكروا انه لما يهرز دكتو متخرب ليش سن متخرب ليش سن متقبليش ده وقال ده هو عتب تسمي لنقطة قالها فلان حتى لو كانت نقطة تضحكها حضر ده كان انت لو ضحكتي يبقى حالتك خالي عنف عنفة في المعاملة تستمح بالدخول بالخروج في المعاملات في الزيارات بطريقة بتطفش الناس لكن ضميره يقول له كده اليوم كده مخصوصا عندنا احنا في بعض البلاد ما دام الامر هكذا فلابد ان احنا نشوف ما هي العوامل المؤثرة على الطمير؟ العوامل المؤثرة على الطمير نضع في الأول المعرفة لأن في خطايا سمين خطايا جه. الواحد يحتك بالهو مش دهان لكن لما يعرف ان دي غلط يبتدي يبطل فالمعرفة ممكن تنم الضمير وتزيد حساسية الضمير المعرفة وطبعا الثقافة لأن الثقافة لون المعرف والتعليم خسب ما يعلم الإنسان يؤثر هذا الأمر على ضميره وخصوصا لو كان تعليما منذ الصغر بتأثر الضمير الولد الصغير يقوله دي, دي صح ودي غلط يعرف أنه يفكر أن الكلام ده مظبوط وأن دي صح ودي غلط عباد التعليم خطورة إذا كان التعليم من المرشد الروحي أو الأب الروحي الأب الروحي أو المرشد الروحي ممكن أن يغير ويحور دمائر تلميذ يقول لهم دي صح ودي غلط تعملوا دي ومتعملوا دي زنديب بتؤثر على الضمير ولهذا الكتاب يقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا يا من نزدع نتيجة المعلمين بتقهم أو المرسلين بتقهم بتاعتهم او الامثلة بتاعتهم من ضمن الاشياء المؤثرة على الضميل نوع العقل في عقل يناقش كل فكرة تعرض عليه وفي عقل بسيط يخذ كل الأمور بالتسليم دون أن يدري هنا طبعا ممكن الضمير يطع كلما كان العقل ذكيا وحكيما حينئذ ممكن أن الضمير يدرك الخير بطريقة جادة والشر بطريقة كثرة من مصادر جميل الضمير الأولى الدين والوصية الله الدين بيغص الضمير ويقول له إيه الصح وإيه الخطأ زي ما أخبرنا في آخر سفر التسنيه هو زاد تذكر علية أمامكم. الخير والحياة والشرب والموت فاختر الحياة في تحت ربنا بيبين كل حاج احيانا ايضا تؤثر على الطمير البيئة التجارة العام ماشي ازاي وكثير من الناس ينجرفون في الطيار العام يقول لك بس صح تقول له ازاي يقول لك كلهم كده كل الناس كده هو احنا اللي هنشد هنا بقى الضمير لا يكون مصدره مبادئ ثابتة وانما يتمشي مع الطيار الشعر بيقول كريشة في مهب الريح طائرة لا تستقر على حال من اوطلق ماشي كده في الطيار الطيار يجزب يمين يجزب يمين يجزب يشمال لكن من أهم الأشياء التي تؤثر على ضمير الذات انعيجوا ازاي رغباتي ايه فيحاول ضميري يبرر لي رغباتي انا مديق من فلان او فلان يحاول الضمير يبرر الضيق من فلان او فلان هنا الزاد بتخكم والمثل بتختفي والقصائب تختفي والضمير يظل حيرا نختفي بهذا واتفد المثلث مين <تصفيق> الليل يلو سبت ريكا ايوم كلا يوم لما ديكا ايوم كاسس يونستون يرمى من دناشبون طيب مجيوب شو يزون بخلص سونا ایرین